Ona! Oh, Sim. وذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم ها إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخرد بما أكون إنما Thank yeah. لا تعلم نفسٌ أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا ذَا Thank uh you. -huh. وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكل